بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد نعم أخي رمزي أيضا ستكون لك إن شاء الله عز وجل طيب توقفت في المرة الماضية عند قول المصنف رحمه الله فصل ولا يجوز استعمال أوان الذهب والفضة ويحل استعمال كل إناء طاهر يحل استعمال كل إناء طاهر وبينا المراد من قول المصنف رحمه الله في ذلك بعدم جواز استعمال أواني الذهب والفضة في الشرب أو الأكل وحل أواني الكفار وأشباههم إلا الذين يتدينون باستعمال النجاسة فيها كطائفة من المجوس يغتسلون بأوال البقر تقربا وما أشبه ذلك أما باقي المشركين إن كانوا لا يتعبدون باستعمال النجاسة كأهل الكتاب فهي كآنية المسلمين لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من مزادة مشركة كما أخرج ذلك الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما واليوم إن شاء الله تعالى طيب أخي وليد طيب هل تذكر في أي موضع دخلت لو تقيد أول ما دخلت وتستدرك الفاق باقي لو كان كثير لو كان قليل يجبر إن شاء الله طيب الله الله طيب أخي إن شاء الله حضر. قال المصنف رحمه الله فصل والسواك مستحب في كل حال إلا بعد الزوال وفيكم بارك الله والسواك مستحب في كل حال إلا بعد الزوال هذا عدة شافعية أن السواك وهو بكسر السين مشتق من ساكا إذا دلك و في اللغة بمعنى عليكم السلام ورحمة الله الدلك وآلته أي يطلق على آلة الدلك أيضا فلما ترى عود أراك مثلا تقول هذا سوك فيطلق على الدلك ويطلق على آلة آلته وشرعا كما عرفه الفقهاء استعمال عود من من أراك أو نحوه استعمال عود من الأراك أو نحوه ونحوه كل ما يكون في محله اي يحل محل الاراك فهو يساوي او اي شيء يزيل ما يكون على الاسنان بدلك في خشونة او ما اشبه ذلك فهو يساوي ولكن الافضل الاراك قال رحمه الله والسواك مستحب وهو مستحب لأحاديث كثيرة بل وهناك أحاديث كما بين النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في قوله. لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم, لأمرته لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة ولأخرت العشاء إلى ثلث الليل وغيره من الأحاديث كما أخرج مسلم وأبو داود وغيرهما أن شريح قال سألت عائشة رضي الله عنها بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته قالت السواك أي تسوك عند دخول بيته وأيضا هناك كما عند مسلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كما أخبر بذلك ابن عباس ابن عباس رضي الله عنهما قال أنه بات عند النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقام النبي صلى الله عليه وسلم من آخر الليل فخرج فنظر في السماء ثم تلا هذه الآية في آل عمران في آل عمران إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار حتى بلغ فقنا عذاب ثم رجع إلى البيت فتسوك وتوضأ ثم قام فصلى ثم اضجع ثم قام فخرج فنظر إلى السماء فتلى هذه الآية ثم رجع فتسوك فتوضأ ثم قام فصلى وأيضا كما عند البخاري والنسائي وأحمد وغيرهم عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أكثرت عليكم في السواك والأدلة على استحباب السواك كثيرة الأدلة على استحباب السواك السواك كثيرة في كل موضع وعلى كل حال وأيضا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام من نومه تسوك وكما مر بنا إذا دخل البيت تسوك وإذا توضأ تسوك وإذا صلى تسوك وكان صلى الله عليه وسلم في مرض موته يشتهي السواك فالسواك بستحب في كل حال وهذا عند الجمهور يعني ما خالف أحد في ذلك أن السواك له أوقات فقط لا يجوز له أن يكون في غيرها فالسواك مستحب في كل حال للصائب ولغير الصائب لذلك لما قيد الشافعية هذا القيد في السواك بقولهم إلا بعد الزوال فأوقفوا الحكم هنا وقالوا بأن السواك لا يجوز بعد الزوال للصائم السواك لا يجوز للصائم بعد الزوال وعلتهم في الحديث الذي أخرجه الإمامين البخاري ومسلم لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك هذا أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما. والنووي رحمه الله تكلم في شرحه على مسلم في هذا الحديث وتكلم وقال أن الخلوف أو الخلوف وهو الأصح كما بينه النووي رحمه الله في مسلم وقاله وهو بضم الخاء وهو تغير رائحة الفم تغير رائحة الفم ويقول احتج أصحابنا بهذا الحديث والنووي الشافعي ويبين أن أصحابه أي الشافعية احتجوا بهذا الحديث في منع الصائم بعد الزوال من التسوق يعني وقت العصر وقبل المغرب لا يتسوق وعلتهم في ذلك هذا الحديث وإنما فهم خطأ لأننا كما سنتكلم ونعرف أن الخلوف أو الخلوف يكون في الجوف وليس في الفم لذلك الذي ينظف الفم من وضوء أو سواك أو غير ذلك لا يؤثر على الجوف فالأصل في رائحة الخلوف بالباطن أي الجوف الذي داخل صدرك فقال النوي واحتج أصحابنا بهذا الحديث على كراهة السواك للصائم بعد الزواج لأنه يزيل الخلوف الذي هذه صفته وفضيلته وإن كان السواك فيه فضل أيضا لأن فضيلة الخلوف أعظم واستشهد بقوله فقال وقالوا كما أن دم الشهداء مشهود له بالطيب ويترك له غسل الشهيد مع أن السواك, السواك الذي ليس هو واجبا للمحافظة على بقاء الخلوف المشهود له بذلك أو والله أعلم وهذا كلام فيه نظر كما نسمع لأنه الخلوف يخرج من الجوف نتيجة نتيجة لعدم الأكل فالإنسان يمتنع عن الأكل والشرب فيظل هناك رائحة أو تظهر هناك رائحة بسبب أن هناك ليس فيه تحرك وليس فيه شيء سائل أو أكل أو شيء من هذا يمر فيه فالأمر هنا في الجوف فالجوف هو الذي ليس فيه طعام ولا شراب فيخرج منه هذه الرائحة تخرج من الجوف هذه الرائحة وليس الفم فيها شيء فإذا تغير. رائحة الفم فلا تؤثر في الصيام والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه كان يكثر من الاستياك ولم يثبت بدليل صحيح مقبول عند أهل الحديث والأثر أنه كان لا يتسوك بعد الزوال وهو صائم وإنما كان يتسوك على جميع أحواله وكان يقول لولا لا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة عند كل صلاة ف صلاة العصر وصلاة المغرب من الصلوات المكتوبة وكان يتسوك فيهما وهو صائم في العصر وبعده وأيضا عند الإفطار نعم بارك الله فيكم تفضل أخي الحبيب وهناك بعضهم وبعض الشافعية يستدلون بحديث ضعيف عليكم السلام ورحمة الله عند أحمد والطحاوي وابن أبي الدنيا وغيرهم فيه يقول وأما الثانية فإنهم يمسون في أفواههم أطيب عند الله من ريح المسك فهذا لفظ ضعيف وله علل ولا يثبت فيه شيء فلم يثبت في حكم منع السواك من الصائم فترة الزوال أو بعد الزوال أي دليل الذي عليه الجمهور انه يستهلك الانسان في كل وقت يستهلك الانسان في كل في كل وقت فهذا بيان لقول المصنف رحمه الله والسواك مستحب في كل حال إلا بعد الزوال للصائم، إلا بعد الزوال للصائم. ثم يقول رحمه الله، وهو في ثلاثة, في ثلاثة مواضع أشد استحبابا: عند تغيير الفم أو عند تغير الفم من أذن وغيره، وعند القيام من النوم وعند القيام إلى الصلاة. هذه المواضع أشد استحبابا هذه المواضع أشد استحباباً، فأحوال التسوق إما عند تغير الفم من أذن بفتح الهمز. والأزم هو السكوت الطويل أو الإمساك عن الأكل فيغير رائحة الفم يغير رائحة الفم وهذا بخلاف ما تكلمت عنه منذ قليل حول الخلوف والذي يخرج من الجوف فهنا المشكلة أو الذي عليه الخلاف بين الفقهاء أو الشافعية وغيرهم أنهم يظنون أن هذا يخرج من الفم واستشهدوا بأحاديث كثيرة نعم وكلها ضعيفة أما الثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في كل أحواله وإذا تغير الفم أي الفم من سكوت يطول لو أي أحد سكت وأغلق فمه ثم جاء بعد فترة وفتحه سيجد تغيرا فيه فهذا هو الأزم فعند تغير الفم من أزم وغيره وهناك بعض الأكل يؤدي إلى رائحة كريهة في الفم كالبصل والثوم وأي رائحة كريهة أيضا تكون مؤداه من الخروج في أو من الفم فكل هذا يدخل في تغير رائحة الفم فهنا السواك أشد استحبابا في ذلك أشد استحبابا في ذلك و قوله عند تغير الفم من أزم وغيره وعند القيام من النوم هنا أيضا عند القيام من النوم أشد استحبابا لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين كان صلى الله عليه وسلم إذا قام من النوم يشوي صفاه أن يدلكه بالسواك فهذا كان عهد النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان كلما أو كلما كان يقوم من النوم يذلك فاه باستواك يشوصها وذلك لأن الرجل أو الشخص أو الإنسان إذا نام أغلق فمه أو سكت عن الكلام فترة كبيرة أو فترة نوم فهذا يؤدي إلى تغير رائحة الفم فيحتاج إلى أنه إذا استيقظ من نومه أن يشوص فاه أي يدلك فاه لذلك من دليل تغير الفم عند الاستيقاظ من النوم حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو يعني الأحديث الثابتة أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني يجعل بعد القيام من النوم المضمرة أو أول ما يكون في الوضوء المضمضة أو ما أشبه ذلك من الأمور، فيكون في تغير الفم لابد فيه من إزالة هذا التغير، فيكون ب السواق، فيكون ب السواق، فيغير ما يكون في الفم من رائحة. عند تغير الفم من أزم وغيره وعند القيام من النوم وعند القيام إلى الصلاة وكما ذكرت أنه صلى الله عليه وسلم يقول لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة ولو كانت نفلا يعني المكتوبة والنفل ليس هناك فرق ويقولون أيضا أنه بين الركعتين في التراويح يكون السواك أيضا فالأمر فيه عاما أي في أي صلاة تكون السواك أو يكون السواك والأمر هنا يعتبر أمر إيجاب بقوله لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة فلو لم يكن فيه خير ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يبين ذلك بقوله لولا أن أشق على أمتي لأمرته لا فهذا بالنسبة إلى الصلاة وبعضهم أخرج بطرق كما أخرج أحمد والطحاوي والبخاري معلقا ومالك في الموطأ قوله صلى الله عليه وسلم الله عليه وآله وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء أو عند كل وضوء وكما قلت أخرجه أحمد والطحاوي والبخاري ومالك البخاري اخرجه معلقا والشافعي والبيهقي ايضا اخرجاه وهو حديث صحيح ومعلقات البخاري مقبولة فالامر هنا كما قلت امر اجابي وبين ابن الصلاح وابن النقيب وغيرهما ان يكون محله في الوضوء اي محل الاستياك بعد غسل الكفين بعد غسل الكفين وقال بعضهم انه قبل التسمية وهذا هو الظاهر أنه يكون قبل التسمية يتسوك ثم يذهب فينوي الوضوء ويستمر فيه بنيته. وله أحوال أخرى فيسن في قراءة القرآن لتطيب الفم ولقراءة الحديث ولطلب العلم الشرعي ولذكر الله تبارك وتعالى وكما أسلفنا ولنوم ولدخول منزل وأيضا عند الاحتضار كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في طلب السواك في مرض موته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ويقال فيه فوائد كثيرة بعضهم زاد فيها وبعضهم تكلم فيها بما يكون فيه الشر السواك فوائده عظيمة وهو سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم و يستاكو الإنسان أو المسلم في كل وقت يريد أن يفعل شيء يستاكو وأفضل السواك هو عود الأرق, الأرق أفضل السواك عود وهناك من يقول بأنه يشوص فاه من اليمين إلى الشمال ومن فوق إلى تحت وأذكر أن البخاري رحمه الله أخرج أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتسوق حتى يقال او حتى يقول اع اع يعني يصل بالسواك الى داخل فمه حتى يظهر انه يتقيأ وقد مر علينا هذا الحديث في مجلس سماع البخاري فهو حديث عظيم يبين فضل هذا السواك و سنيتي. <تصفيق> لا، في صوت ان شاء الله. طيب الحمد لله. <تصفيق> نحن عندنا الان فروض الوضوء أو فروض الوضوء لأن الوضوء بضم الواو فهو فعل الوضوء أما بفتح الواو فهو الماء الذي يتوضع به فلو أرضنا أن نقول فروض الوضوء فهو يكون فعل الوضوء وليس فروض الوضوء فالماء الذي يتوضع به يكون بالفتح أما فعل الوضوء فهو يكون بالضم فيبقى ذلك إن شاء الله تعالى في المرة القادمة حتى لا يطول الوقت ومعنا الكتاب الآخر شرف أصحاب الحديث حتى يكون الوقت إن شاء الله تعالى لا يمل منه الإخوة وحتى يعني يكون موضوع الوضوء مرتبطا ببعضه ليفهم أكثر وأكثر إن شاء الله عز وجل Masih leho